sallallahu alaihi wa sallam aleli wa tuhaddiyan aleli wa qara'ina huwa ala yusai'u qadri rabbil alamin inna qara'ina alayhi sunanallahu baghdha likunu qara'ina huwa rabbul alladhi yataqabbalu du'a اللون بتاعه ده كنبي ادم هذا الحديد مشتري من على درجاته القفي وعلاه على غلاف البراد اول ما تلاقوا هنا اول ما تبدا الدنيا من يمك البراد وهيار كوني الامر الاعلى او نائبهه هذا يكون بالتريب امم هذا يكون التغيير للمنكر لكنه يكون انكارا لا ترتب عليه الطوب والتبوي لا يتوقف عليه المنكر ادى moment tjetër e ka rrugë kërivelëtale Oh, edhe ai drejta në të parë të mëve i çerë në dimër Ëndërsa në të tjetër të përkufizuar فان يريد انكار المنكر على الكل وجعل عليه عللما فاشهدني واعلىته بالانكار المنكر ذلك انكار المنكر للمكره وهذا يترتب عليه ان نقول ان ترى المخاطبين مقدمين المركبه الثالثه يمكن وقال ان تصدقون وقال دي شامل اي نوع كل ذلك كيف الدين وتخيركم جميعا اي غير من كلامه او كان على ناديين عدل فانه ستقع ان ينفره بلسانه لإلاء حق لهذا يسمون الإنسان قبض هذا الحديث في قدر ما يستطرح يَنَّا لَنَجِلَّا وَعَلَيَكُمْ وَا إِلَّا نَبِيرُ عَلَمَنُوا عَفِكُمْ لَهَذَّمُكُمْ مِنْ بَلَّئِ بَسْرِبَكُمْ وهو الايه لا تعالم اورنا هذه <تصفيق> لا تعالم على الحديث سريع سريعا في <تصفيق> <تصفيق> والايه تدل على ان ما وكل الله به وهذا مفهوم فصار الاعلامه وأن الانسان اذا كان صوره فادوه المكر الدرجه التي يشتهيها ان ان ينظر روات تمام يقول ان الايه في على ان تسعه المكر ما لا غلو فيه صحيح فأناه المعنى إذا كنتم فيها ومستقن ما أريد أن أعرض الله عليكم من أبيت ما عليكم على أبيت ومعالو منظل إذا سبيت فبنجاعد يا أبواء الديان معالو بهذه الآية الكريمة والسهاد منها والحبيب أولاً يجيب الأنبيل المعروف وعن نبيه سراع العبابي البقاء فأنا من نتغير النوت ليكون على درجات من قدر على شيء منها مقدرا على اليدار ومقدر على تغيير الموت اي ما لا يحيي من تقارب الموت ومن قدر على تغيير الموت مثل اي ما لا يحيي من امره ومن الموت مثل ثالثا التفاوت في العلوم منه القليل والضعيف من أبعث وكانه صلى الله عليه وسلم في المجنى ستبهنك على المكان وبرهنك أبعث الإيمان وصلى الله عليه وسلم على قيم وعلى أهله وصحبه مبارك الله فيكم شيخ أنا أحسن الله إليكم أثابكم الله الله يكون وياك مرحبًا فيكم شيخنا السلام عليكم ورحمه الله والصلاه ورحمه الله وبركاته